بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام غات الكآيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أن أن سَوْبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ الصِّدْقِ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مبين إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلك والله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجازي الذين آمنوا ليجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصد والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذي جعل الشمس ضياء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 إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها.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 تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الانهار في جنات نعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعدل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم, لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه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 ما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات اجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلاء في الأرض من بعدهم من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا اُولَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ أَن آتِيَ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِن أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِن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 ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من رب فقل إنما الغيب لله إنما الغيب لله فانتظروا عنكم من المتقين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضلا أمستهم إذا لهم مكر إذا لهم مكروه في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 وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف جاءت هاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله. دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجتنا من هذه لئن أنجتنا من هذه لنكوننا من الشاكرين فلما أنجأهم إذاهم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها 111. إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون 112. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلقوا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 إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسناء وزيادة ولا يرقو جههم قترا ولا ذلةٌ خلاك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة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 كذلك حدّقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائهم من يبدأ الخلق ثم يعيد قل لله يبدأ الخلق ثم يعيد فأنا تفكون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 قل فأتوا بصورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيط بعلمه ولم ما يأتهم تأويله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 119. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون 110. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا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 وَالْخَاسِرُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِنَقَائِ اِلٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّنَّكَ فِإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط قضي بينهم بالقصط وهم لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 ثم قيل للذين ظلموه قعذاء الخلد ذوق عذاب الخلد هل تجذون إلا بما كنتم تكسبون و يستمئونك أحقنه قل إيه ورببي إنه لحق وما آل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 اذ جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم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 إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تقول في شأنه وما تتنو منهم من قرآن ولا تعملون ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفاضلون فيه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 إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا ها إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا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 وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يا قوم, يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كِبَرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي آيَاتِ اللَّهِ فَعَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُمْ مُبْطِلُونَ ۖ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ فَأَجْمِعُوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إليه ثم قضوا إليه ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجلك إن أجلي إلا على الله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 ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤه بالبينات فجاؤه بالبينات ثم كانوا ليؤمنوا بما كذبو به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من دعبهم موسى وهارون إلى فرعون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا إن هذا لسحهم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 وما نحولكما بمؤمنين، وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليل، فلما جاء استحرت، قال لهم موسى، قال لهم موسى الحوماء أنتم ملكون، فلما ولموسى ما دقت به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحط الله الحق بكلماته ولو كره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 119. وإنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك 111. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما, فاستقيما ولا تتبعان من سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده فأتبعهم فرعون وجنوده بغياه وعدوا حتى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل 111. الآن آل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافل ولقد بؤوا أن بني إسرائيل مبؤا صدق ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم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 فلو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلو لا كانت قرية آمنة فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لم آمنوا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 قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهددى فإنما يهددي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يُوعَى إليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكم